10. وَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا 11. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا 12. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا 13. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاثًا 14. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وجعلنا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 شرابا إلا حميما وغساقا 112. جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 121. حدائق وأعنابا 122. وكواعب أترابا 123. لا يسمعون فيها لغوا ولا كدابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها 111. لغوا ولا كذابا 112. جزاء من ربك عطاء حسابا 113. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 115. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا